يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حديث سلام عليك رحتي الأطيار تشده في ليالي المولدين لوري عبدو من مع I Nem Igen.